ا ل ل ه أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعۡۖ ا ه د ن ا الصراط المستقيم، صراط ا ل ي ن أنعمت عليهم و ي ن ا ل م غ ض و ب عليهم و ل ا ا ل ا ل ي ن فأقبل بعضهم. على بعضي يتسارون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أرِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِرَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل طلعون فاطلع ف ر أ ه في س و ا ه الجحيم قالت الله إن كتلت أ د ي ن ولو لنعمت ا ربي لكنت من ا ل م ح ض ر ي ن أفما نحن ب م ي ت ي ن إلا موتة رجل ولا وما نحن ب معذّب إنا هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل و فذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل ا ل ج ه ي م ق ل ع ه ا كأن نوروس الشاطئ فإنهم لاأكلون منها فمالون منها ا ل ه ط و ن ثم إن لهم ع ل ي ا لشرب ا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف وأباهم ض ع ولقد قل قد لهم أكثر الأولين ولقد أبصرنا فيهم منذرين ف و َ ك َ ي ف َ كَانَ عَاقِبَةُ ا ل ْ م ُ ن ذ ر ِ ي ن َ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ا ل م ُ ج ِ ي ب ُ و ن َ وَنَجَيْنَا ه و َ ا ن ِ الكرب العظيم وجعلنا ذرية م و الباقي وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين و َ إ ِ ن َّ م ِ ن شِيعَتِهِ ل ِ ل ر َّ ب َ إِذْ جَاءَ ر َ ب ّ ه ُ ب ِ ق َ ل ْ ب ِ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ ل ر َ ب ِّ ه ِ و َ ق َ و ْ م ِ ه مَاذَا تَعْبُدُونَ أ َ إ ِ ف ْ ك َ ن آ ل ِ ه َ ة َ دُونَ ا ل ل َّ ه تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ن ظ َ ن ظ ر َ فِي ا ل ن ُ ج و م فَقَالَ إ ن ي س َ ق ي ف ف َ ت َ و َ ل َ و ا ع َ ن ه د َ ب ي ر ف َ ر ا ى غ َ ر ِ آ ل ه ت ه م فَقَالَ أ ل َ ا ت َ ك ُ و ن مَا ل َ ك ُ م ل ا ت ن ط ِ ق ُ و ن ف َ ر َ ع َ ل َ ي ه م ض َ ر ب ا ب ِ ا ل ي م ي ن ف َ أ ََ ب َُ و ا إ ل َ ي ه ي َ ز ف و ن ق َ ا ل أ ت َ ع ب د قالوا بنو ا له بنيان ا فألقوا في الجحيم فردو ا به كيدا فردو به كيدا فجعلناه م الأسفلين وقل ا إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرنا بغلام حليم فلما بلغ معه ا ل س ع ي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أ ب ح ك ف ا ن ظ ر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم و ت و ل ج ي ع ونادين ا مأيال براهم قد صدقت ا ل ر ب ي ا إن كذالك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في ا ل آ ر ي ن سلام على الله ك ذ ل ك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه ب إ س ح ا ب نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما م ح س ن م وظالم لنفسه مبين ولقد منن على موسى و ه و ر ولجيناهما و ق و م َ ه م ا من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين. وَأَتَيْنَا مُوَالِكِتَابَ ا ل ْ م ُ س ت َ ب ِ ي ن وَهَدَيْنَا مُصِرَاطَ ا ل ْ م ُ س ْ ت َِ ي ن ِ وَهَدَيْنَا مُصِرَاطَ ا ل ْ م ُ س ْ ت َِ ي م و َ ت ََ ك ن َ ا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا م س ل إ ذ ق ا ل َ ل ِ ق َ و م ه أ ل ا ت َ ت َّ ق و ن إ ذ قَالَ ل ق َ و م ِ ه ِ أ ل ا ت َ ت َّ ق و ن ت َ د ع و ن ب َ ع ل َ و َ ت َ ذ و ن أ َ ح س َ ن َ ا ل خ َ ا ل ق ا ل ل ه ر َ ب ّ ك ُ م وَرَبَّ آ ب َ ا ر ِ ك ُ م فكذبوه فإنهم لمضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآفرين سلام على الناس إنما كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن ل َُ ل من المرسلين إذ نجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابين ثم تمر ن الآخرين وإنكم ل َ تمرون عليهم م ص ب ِ ي ن وبالليل أ فلا تعقرون وإن ي و ن س َ من المرسلين أ ب ق َ ل َ ا ل ف ُ ل ك ا ل م ش ْ و ن ف س ا ه َ م ف َ ك ا ن م ِ ن ا ل م د ح ض ظ ي ن ف َ ا ل ت َ ق َ ا ه ا ل ح و ت ُ و َ ه و م ل ي م ف َ ل َ و ل ا أ ن ه ُ كَانَ م ن ا ل م س َ ب ّ ح ي ن ل َ ل َ ب ث َ فِي ض َ ل ه إ ل ى ي َ و م ي ب ع ث و ن ف ن ب َ ن ا ه ُ ب ِ ا ل ع ر ا ئ و َ ه و س ق ي ٌ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا ف م ت ع ن ا ه م إلى حين فاستفتهم. الربك البنات ُ و َ ل َ م ُ البنون َْ أم َْ خلقنا ََ الملائكة ََِ ن َ ا ث ؟وهم ُ شاهدون ألا َ إنهم من ِ إفكهم ل َ يقولون َ ولد َََ الله وإنهم َُ لكاذبون أصحى َْ ا ل ب َ ل ِ على البني مالك كيف تحكون م أ ف ل ا تذكرون أ م ل ك م س ل ط ا ن م ب ي ن ف ا ت و ا ب ك ت ا ب ك م ْ إ ن ك ن ت م ص ا د ق ي ن و ج ع ل و ا ب ي ن ه و ب ي ن ا ل ج ن ة ن س ب ا ولقد ْ علمت ََ الجنة ُِ إنهم ْ لمُحضرون َ سبحان َ الله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم َُ وما َ تعبدون ما أنتم عليه َ ب ف ِ ي ن َ إلا من َ هو ص ا الجميل وما َ مِنْ إلا لهم مقام معلوم وإننا لنحن الصافون وإننا لنحن المسبحون و إ ذ كانوا يقولون لو أن عدنا ذ ك ر من الأولين لكنا كفرو به فسوف يعلمون ولقد سبقت ك ل م ت ن ا لعبادنا المرسلين إنهم لهم ا ل م ن ص و ن وإن ج ن د ن ا لهم ا ل غ ا ل ب و ن فتول ع ن ي ه م حتى حين و َ ن ص ر و ا ه م فسوف ينصرون أَفَبِعذابِنا ي س َْ ع ج ِ و ن فإذا نزل ب س ا ح ت ه م فسار ب ص ح ا ب ه وتولّعهم حتى حين و أ غ ص ر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين